ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه كلمة برنامج نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة نقف في محراب معانيها نستلهم الدروس والعظات والعبر ونغوص في بحرها الزاخر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 وتحفز الطائعون المتنافسون في الخيرات كلمة إذا ذكرت تذكر الأخيار الخير كله كلمة إذا ذكرت استعد الأفاضل وهيأوا قلوبهم وأنفسهم للفضل كله إنها كلمة رقراقه إنها كلمة جميلة إنها كلمة خيرة إنها رمضان كل عام وأنتم بخير أيها الاخوه والأخوات والله سبحانه وتعالى أسأل الذي بلغنا وإياكم رمضان أن يبارك لنا ولكم فيه وان يجعلنا واياكم في هذا الشهر الكريم من السعداء الفائزين المفلحين المعتوقين من النار انه ولي ذلك والقادر عليه رمضان ما اعذبها من كلمه وما ارقها من كلمه وما اخيرها واعطرها واعظمها من كلمه نعم تذكر ويذكر الخير تذكر ويذكر الفضل والعطاء والقرآن والصيام والقيام والبر والذكر والاستغفار والتراويح إلى آخر هذه المفردات الجميلة التي إذا ذكر رمضان تذكرناها مجملة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه الامه الميمونة المباركة رمضان شهر القرآن قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أيها الاخوه والأخوات الله جل وعلا يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار فلقد خلق الله الخلق واختار من الخلق الأنبياء واختار من الأنبياء الرسل واختار من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين الكريمين إبراهيم ومحمد ثم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فكرمه وشرفه وزكاه على كل الخلق وخلق الله الملائكة واختار من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ففضل هؤلاء على سائر الملائكة فجبريل أمين وحي السماء الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل صاحب الرزق والقطر أي الموكل بالأرزاق والقطر الذي به حياة الْأَبْدَانِ وإصرافيل صاحب الصُّورِ صاحب الصُّورِ الذي لو نفخ فيه نَفْخَةً بأمر العزيز الغفور لعادت الأرواح مرة أخرى لتحيى الأبدان بِأَمْرِ الرحيم الرحمن وربك يخلق ما يشاء ويختار وخلق الله الأيام والليالي والشهور واختار يوم الجمعة ففضله على أيام الأسبوع واختار يوم عرفة ففضله على أيام العام واختار ليلة القدر، ففضلها على كل الليالي واختار شهر رمضان ففضله على سائر الشهور وربك يخلق ما يشاء ويختار كما خلق الأمم كثرة واختار أمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فكرمها وفضلها على جميع الأمم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فيا أيها الموحدون يا أيها المؤمنون يا من من الله عز وجل عليكم بهذا الشهر الفضيل الكريم المبارك وأنتم لازلتم في دار العمل فلقد مضى لنا أحباب وأسلاف وإخوان وآباء وأمهات طالما صاموا معنا قبل ذلك رمضانات لكنهم الآن بين يدي رب الأرض والسماوات أسأل الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة الكريمة أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحه والسرور وأن ينقلهم من مراتع الدود إلى جنات الخلود في صدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم والدينا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين واجمعنا بهم في جنات النعيم بعد طول عمر وحسن عمل أنت ولي ذلك والقادر عليه فيا من من الله عليك برمضان وأنت في دار العمل وأنت بين الأحياء هيا تعرف على مكانة هذا الشهر وعلى فضيلة هذا الشهر تعرف على رمضان لتستعد من اليوم من أول أيامه المباركة لتستعد ولتقبل على الله جل وعلا بهمة عالية وبصدق في الطاعة والعبادة وفي مسابقة الريح المرسلة بأعمال البر والخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيها الحبيب وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائمه وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصور في عين العظيم العظائم والله در القائل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام قال ابن القيم لله دره اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه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 وأيتها الفاضلة منهج عمل وبرنامج عمليا ربما في الحلقة المقبلة بإذن الله جل وعلا أو التي تليها بحسب تيسير الله وفضل الله علينا ونحن مطوف سويا في بستان هذه الكلمة الجميلة وهذا الشهر الفضيل والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب اسمع ايها الحبيب اللبيب وتدبري ايتها الفاضله قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان أبشر واصغ سمعك وقلبك لرسول الله صلى الله عليه واله ومن والاه قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وفي لفظ مسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار واجعلنا من المقبولين يا عزيز يا غفار أكرر عليك الحديث تدبره أيها الحبيب اللبيب إذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وفي لفظ مسلم فتحت ابواب الرحمه الرحمه وما ادراك من الرحمه ان الله سبحانه وتعالى جعل الرحمه 100 جزء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين جعل الله الرحمه 100 جزء فامسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل إلى الأرض جزء واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن الذي خشية أن تصيبه رحمة الله جل وعلا من هذا الجزء الذي أنزله الله الأرض كل صور الرحمة الرقراقة في الكون من رحمة القوي بالضعيف من رحمة الكبير بالصغير من رحمة الطبيب بالمريض من رحمة الحاكم بالمحكوم والرئيس بالمرؤوس ومن رحمة الأم بولدها والأب بأولاده كل صور الرحمة الرقراء في الكون إنما هي جزء من جزء من رحمة الله جل وعلا بل من جزء من رحمة الله بل وهذا الجزء الأرضي لا تنسى أن فيه أيضا رحمة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وصلاف فتحت ابواب الرحمه